وَأَتَدَناَا للِكَافِرينَ عَذاَابًَا مُهينَا وََّذِينَ يُم فِ قُونَ أَمَّ لَهُ رئ أََّ سِ وَلَا يُؤمنِنونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاليَوْومِآخِر وَمَكُ الشَّيطانُ لَ قَرينَ فَسَأَقَرين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 حتىَ تَعلمُوا مَا تَقولُونَ وَل جُُبًَا إِللاا عَابِرِ سَبِييلٍ حتىََّ تَغْتَسِنوا وَإِن كُ تُم مَربُ أَوْ علىى سَفرَرٍ أَْجَ أَحَد مِن كُمْ أَوْجَ أَأَحَدُ مِنْ كُم مِنَ الْ الغَ يطِأَْلَ مَسُْمُ النِسَاء فَلَمْ تَجدوا فَلَمْ تَجدِ مَا أَنْ فَتَيََّمُ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 وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَيَقُولُونَ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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلنَا مُصَدّ قَلّمَا معَكُم مِنْ قَبَلِأَ نَّطُمِسَوجُوهًا فَنَرُّهَا عَ أَدَبَارِهَا فَنَرَُّّهَا على أَدَبَارهَا أَوْنَعَنَهُم كَمَا ل عَّ أَصْحابَ السَّبتْ وَوكَانَ أَمْرُ اللهَّهِ مَفْولَا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 بَل لَّهُ يُذَكِّرُ مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۚ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مبينا.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 كُل ماَا نَضجَتْ جُلودهُم بَددلناهُم جُودًا غَيرَهَا بَدلناهُ جُودًا غَيْرَهَا لِيَذوقُ العذ إِ اللهَّهَ كََ عزيِيزًا حَكيمَا وََّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ سَنُدَخِلهُم